وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ثُمَّ نِتَغَاوَرَا ۚ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ سَلَماً مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي مكين مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما.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 وَإَِّ عَلَ ذَهَابِ بِهِ لَ قَادِرُون فَآشَأَّ لَكُم بِهِ جََّاتٍ مَِّ خِيلِون وَأَنَّ وَأَْنَا بِلَّكُمْ فِيهَا فَوكِهُ كَثَِتُ وَمِنهَا تَأقُلُون وَشَجرَةَ تَخجُ مِنْ طُودِ سَينَا أَنْتَ بُتُ بِالّهُْ وَصِبغِ للِأنكِلين وَإَِّ لَكُم فيِيأَنَّ مِ عِبَح نُسْقكُم مَِّا فِي بُطُونهَا وَلَكُم فِيهَا مَنافِيع كَكثيرتُ وَمِنْهَا تَأكُلون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 مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ صَبِّرْنِي بِمَا كَذَّبُوكَ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 بَشَرُون مِثْنُكُمْ يأكُلوا مِما تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِما تَشْبُون وَل إِنْ أَطَعْتُم بَشْر مِث لَكُم إكُم يعيدُكم أنكُم إذ مِتُم وَكُ تُم تُرَابَ وَعظَامًا أنكُم مُخْرجُونهَيهَا تَهَيهَا تَ لماتُدُون إِِي إِللاا حيةَ الدُّنيا نَموت وَنَحيا وَماَا نَحْنُ بِمَبععثين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 إِلَ فِعونَ وَملَائِهِ فَسْتَكْبَو وَنْكَانوا قَوْمًا عَين فقالوا أَنُؤمنِنُ لِبَ شَرَعين مِثِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَعَابِدُون فَكَذذَّبُ مَا فَكَانوا مِنَ المُهْلَكين وَلَقَد آتَنَا مُسَلكِتَابَ عَهُم وَجَعَلَ النَّبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 لا لا قد كانت اياتي تسلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِّي مَا يوعدون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىَّ أَن نُريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فَلَا نَسَاءَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَدُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قالَا إِلَّا بِثتُمْ إِلَّاقالَليلَ اللكُم كُنتُم تَعلمُون أَفَحَاسِبتُمْ أَن مَا خَلَقُنَكُمْ عَبَثَا أَفَحَاسِبتُمْ أن مَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَو وَأََّكُم إلَينَا لا تُرجَعون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 وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين